بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام, من المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا أَلَّا تَتَّخِذُوهُم مِّن دُونِي وَكِيلًا إِن تُذَرُّنِي يَتَمَنَّ حَمَلْنَا مَعَ نوح إنه كان عبدا شكورا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 فإذا جاء وعد أوليهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا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 وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أن لهم 111. أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا ليما 112. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وَجَعللنَّ الليلى وََّه رآَتَِّ فَمَحَوونَ آةَ الَّْلِ وَجَعللنَا آةَ النَّهَارِمُ بَنْصلَةً لِلتَبتَغُوا لِتَبتَغُ فَضلَم مِ رُبِّكُمْ وَللتَعْلَمُ عددَدَ السّنِينَ والحساب وَكُلَّ شَ إِ فَصوَنهُ تَفصلَ وَكُلَّ إ سَانِنَ الزَمنهُ طَ إهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيامَةِ كِتابَ يقهمَن شورَ إقرُرَأ كِتابكَ كَفَابِ نَنفسْسِكَ اليَْمَ عَلَيْكَ حَصبا. مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَن يَضْلُلْ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رسولا وإذا أردنا أَن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا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 ومن راد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء ط رَبك وَم كانَ ط أ رَبّك مَحظورَ أظر كَ فَ فَن بَعضَهُم على ب بعض وَلَ ل خِرَة أَكبر دَجنت وَكبَ لا تجعل مع الله إلهنا آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اِنَّمَا يَبْنُونَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلِ الرَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْوَّابِينَ غَفُورًا وَأَنفِذْ ذَلِكَ الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ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 ولا تقتلوا اولادكم خشية املاا قوم نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطئا كبيرا ولا تقربوا الزنا فانه كان فاحشة وساء سبيلا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 كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهاً ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ وَلَا تَجْعَل مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا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 122. والهة كما تقولون إذا لابتغ ولا ذي العرش سبيلا 123. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا 124. يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء لا يسبح بحمده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 وَجَعللنناَا عَلَ قُلُ بِهِمُ أَكِنَّتَنَ يَفْقَهُهَُ فِي أَزَانِهِمْ وَقْرَ وَإِذاَا ذَكَرُ تَرَبَّكَ فِي الْ القُرآنِ وَحدَهُ وََّْ عَلَى أدبارهم نفورا. نَحْنُ عْلَموا بِمَا يَسْستمِعونَ بهِه إذ يَسَْمعونَ إلَيكَ وَإِذهُم نجو إذ يَقول الظالمون إذ يَقولُ الظالِمُونَ إِ تَتَّبعونَ إِللاا رجلَ مَسحورَ أُظُكَي فَ ضََبونلَك لَثَلَ فَظَل 119. فلا يستطيعون سبيلا 110. وقالوا أيذا كنا عظاما ورفاتنا لمبعوثون خلقا جديدا 111. قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم 117. قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا 118. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إِلَّا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 وَلَوْ قَدَّ فَضَّلْنَا بَعْضًا عَلَى بَعْضٍ لَّأَذْنَبُوا وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تحويلا.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 وَمَا مَنَعَنَا أَن نُّرْسِلَ بِآيَاتِنَا إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَأَنْتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِآيَةٍ إِلَّا تَخْوِيفًا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 إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرى هذا الذي كرمت علي لا انخرتني الى يوم القيامه لا احتنكن ذريته إلا قليلا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 وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمُ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ لِلنَّاسِ كُفُورًا افَأَمِنتمْ تَمُوتُوا أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا مِّمَّن تَمُوتُونَ أَن أم مِْتُمُ أَ يُعيدَكُمْ فِيهِ تَوَةَ نُخرِ فَ يُروسلَ عَلَكُمْ قاصِفًَا مِنَ الرريِيحِ فَيُغقَكُمْ بِمَا كَفَرتُسُمْ م لا تَجدُوا لكمْ عَلَن بِهِ تَبِعَكُم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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن 113. سبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا 114. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا 115. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا سنة من قد رسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى لِنْسَانٍ أَعْرَضَ وَنَأْبَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَمُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا 113 ويسألونك عن الروح 114 قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 115 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله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 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع نو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر لنهار فَتُفَجررَ هَا رَخِلَ لهَا تَفجِ نوَو تُصْطِطَ السَّم أَكمَ زَعمتَ عَلَن كِسَ فَ نوَتَاتِييَ بالِاللههِ وَمَل إكَةِ قَِيلَ نَوْكُونَ لَ بَيتم مِن زُخْرُف 119. أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقي في السماء ولن نوم لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وَمَا مَنَعَ عَنَّا سَأْنُؤْمِنُ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا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 مَأوَّهُم جَهن النَّمْ كَُّ مَا خَبَتْزِدِنَاهُم سَعيرًا ذَلِكَ جَزَ أُهُمْ بِأَنَّهُم كَفَرُوا بِآ يَتِنَا وَقالوا وَقَاوا أَذَا كَُّ وَرفاتَنا لَمَ بَعوسُونَ خَلْقَ جَديد أَولَم يَرَوَ اللهَّه الذي خَلَق السَّموكٍ وَلَضَ قادِرٌ على أَ يَخْلقَ مِثهُم وَجَعللَ لَهُم أَجَل الل رَبَ فِي فَأَبَ الظَّالِمُونَ إَِّ كُفُور قل وَتُم تَمِكونَ خز إِ رحمَةِ رَبِّي إذ الَّ أَمْسَكتُم خشيَتَ ل فقُ وَكَانَ لِ سَانُ قَتور وَلَقَدَتَن موسَة السآاتٍ اسأل بني اسرائيل اذ جاءهم فقال له فرعون انني لا اظن انك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما انزلها الا 114. يا رب السماوات والأرض بصائر 115. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 116. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 119. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا